موقع محب القارئ إدريس أبكر يقدم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها فأما الذين آمنوا فزادتهم دماءهم وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرضون فزادتهم, فزادتهم رجسا إلى رجسهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتنبون وَمَا لَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِهِمْ عَزِيزٌ عليه ما عليه توكلت عليه توكلت